قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفه ثم سواك رجلا